بسم الله الرحمن الرحيم والنازئات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجف تتبعها الراجف قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا إظاما من نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فانما هي زجرة واقدة فاذاهم بالصايرة هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وأخاهم أجبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكان الآخرة والأولى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا وَفَأَشْمَكَهَا تَسْوِيها وَأَقْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا والأرض بعد ذلك دحا أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنامكم فإذا جاءت الطاق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 وأما من خاف مقام ربي ومن نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك أرسى في أيان مرسى فيما أنت من ذكراها إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنْ يَخْشَاهُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا شَيْئًا إِلَّا أشية